ديوان عاش وحيد ما تخوه الليليا صاح اجبر عثرته واغ سدره وانكسار خاطره عما يري تذكر وقفت أخوه زادت كسرته يا وجودي وجد من عاش في الدنيا وحيد ما تخوه الليل يا طاح يجبر ضاق صدره وانكسار خاطره عما يريد لا تذكر توقفه <تصفيق> زادت كسرته ذاقم اللجعات الأيام والحزن الأكيد ما يهد جبال واركت عليه ضرته يا وجودي وجد من هو راس الحديد كل ما طلع نظر رجال حودت لا نظرتها يا وجودي وجدي من عاش في الدنيا وحيد بنت الخون اللي طاح يجبر عنتره اي تخيل صورته امه لنادت من بعيد ورد يا لبيه في ساعي لحظة مرتا وفاق مما قد تخيل وحسرة تزيد عود الحزن وهامه وسطوة حسرتا أتوجد وتوجد خبره ما يفيد بس سلي صدري اللي تكسر عبرته لجلعين اللي غلاها سكن وسط الوريد اكلطت بين المحاني وقلبي فرته وانتحت للصد والنار في جوفي تهيد وتعبت فكر من الشوق يا ما سرته علموها من كثر صدها واشتستفيد عقب ما هي سرته القلب ولهم ضرته